الحمد لله وسلم لا إله الله أده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وصلنا بفضل الله ومنه إلى قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهة قال سنقتل أبناءهم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 في هذه الآيات ترى مشهد التآمر على القتل والزبح من هذا الجبار العنيد فرعون عليه لعنة الله ويظهر بجواره في هذا المشهد هؤلاء الملأ الذين يحيطون به ويعزونه على فعل هذا الشر أزا عياذا بالله جل وعلا. وقال الملاء من قوم فرعون هؤلاء هم بطانة السوق التي دائما ما تدفع الرئيس الذي بجوارها إلى الشر والبغي عياذا بالله جل وعلا يقولون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أتذر يعني أتترك موسى وقومه الذين الذي نسبوه فيهم ليفسدوا في الأرض هنا يصرحون أن مصدر الإفساد هو من موسى عليه السلام ومن قومه الذين هم على دينه فيقولون أنهم هم الفسد أو الفاسدون الذين يفسدون في الأرض وهذه نظرة دائما الطغاة لمن يجابهونهم أو يدعونهم إلى الله جل وعلا وقال ليفسدوا في الأرض أي بقاع الفرقة وتشتيت الشمل يقولون له لو تركت موسى وقومه لشتت شملنا ولفرقوا بيننا ومن العجيب أن هذه اللقظة بعينها قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ الجهاز القرشي الخبيث يعلن أنه قد ظهر بأرضنا رجل يفرق بين الرجل وبين وبين الزوج وبين زوجته وبين الرجل وبين عشيرته فهم دائما كما قلت يلعبون على هذه القضية وهي قضية الاستقرار سبق معنا في يخرجكم من أرضكم وها هنا أيضا بتشتيت الشمل عياذا بالله جل وعلا قالوا ويذرك وآلهتك وآلهتك هذه القراءة تدل على أن فرعون كان عابدا أيضا مع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى وهذا لأن كل إنسان قد فطر على أن يكون عابدا لله جل وعلا كل إنسان خلق مفطورا على ذلك ولذلك تجد أن من صرف عن عبادة الله جل وعلا عبد غيره فتجد أقواما عبد البقر وآخرين عبدوا يعني الصراصير والفئران وأنت تتعجب هذه حاجة فطرية في نفس كل إنسان أن يكون عبدا مربوبا لرب قاهر فمن لم يجد طريقه الحق ذهب إلى طريق باطل لكي يسد هذه الحاجة عياذا بالله جل وعلا قال ويذرك وآلهتك ولذلك يقول الحسن كان فرعون يعبد الأصنام فكان يعبد ويعبد يعني يعبده القبط وكذلك أيضا هو كان يعبد ولذلك يقول سليمان التيمين كان يعبد البقر كان يعبد البقر وبعضه العلم يقول كان له جمامة في صدره فيها صورة إله يسجد إليه ويعبده قال ويذرك وآلهتك وفي قراءه ويذرك وإلهتك يعني يصرف جموع الناس عنك فلا يعبدونك وفي قراءه ونذرك وإلهتك يعني إذا تركته قد نضطر نحن أيضا إلى أن نترك عبادتك كأنهم يهددونه بذلك قال سنقتل أبناءهم هذا الإعلام الإعلان الوحشي قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قايرون هنا الملأ يطلبون من فرعون ماذا ألا يترك موسى وقومه فهو هدد هنا بقتل أبناء قوم موسى واستحياء النساء وأن يكون قاهرا فوقهم لماذا لم يقل فرعون سأقتل موسى قال ما أن موسى عليه السلام في وجهة نظره الخبيثة هو مصدر الفساد والإفساد لماذا لم يصرح أنه يقتله يقولون لأن فرعون كان يعلم أن موسى على الحق وأنه قد ملئ رعبا منه ولذلك كان يقول سعيد بن جبيس كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا حتى أنه إذا رأاه كان يبول كما يبول الحمار يقول على نفس خوفا وفرقا من رؤية موسى عليه السلام بعلمه أن موسى على الحق هنا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وهذا المسلك هو مسلك فرعون قديما حينما أنظروه أن أنه يولد في بني إسرائيل من يقوض ملكه ماذا فعل؟ وقتل الأبناء واستحيى النساء واستذلهم واتخذهم عبيدا عنده وهل هذا كان محققا لتلك النتيجة لدفع محظوره أبدا أتى موسى عليه السلام لتعلم أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه يهيئ له أسبابه فيوجده سبحانه وتعالى شاء الناس ذلك أم أبوا ولو اجتمعوا جميعا على ذلك هنا يظهر موسى عليه السلام وهو يدل قومه على طريق الثبات قال موسى لقومه استعينوا بالله هذه أو هذا أول شيء لابد فيه في أوقات الأزمات إذا أردت أن تثبت فلا بد من الاستعانة بالله جل وعلا والاستعانة طلب العون من الله جل وعلا لماذا تطلب العون منهم لأنه سبحانه هو الفاعل لما يريد هو الملك المتصرف إذا امتلأ قلبك بذلك استعنت بالله وتوكلت عليه فعلمت أنه لا يجلب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فمن له هذه الصفات فلتلجأ إليه ولتعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس هذا المشهد مشهد الاستعامة يعطيك الثقة في الله جل وعلا وفي نصره وفي تأييده فتثبت بإذن الله جل وعلا ولذلك سبق لنا أن قلنا أن الدين شطران أن الدين شطران أما الشطر الأول عبادة وأما الشطر الثاني استعانة إياك نعبد وإياك نستعين فموسى عليه السلام يوجههم إلى الطريق الحق قال استعينوا بالله واصبروا واصبروا أولا على طاعة الله جل وعلا واصبروا عن معاصيه فلا تقعوا فيها واصبروا على ما يقع بكم من الأذى والألم والقتل والتنكيل من فرعون إذا صبرتم ماذا سيكون لكم سيكون لكم التمكين لماذا التمكين؟ قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الأرض لله فهو مالكها سبحانه وتعالى يورثها من من يشاء من عباده فلا بد أن نكون عبادا لله إذا أردنا أن نرث الأرض فلا بد من تحقيق العبودية العبودية الواجبة ثم ننطلق منها إلى العبودية المستحبة حتى نرث الأرض قال إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن العاقبة مآل الأمر ونهايته إنما تكون لمن من الذي يفوز في آخر الأمر هم أهل التقوى الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم واتخذوا وقاية من عذاب الله جل وعلا إذن اشتملت هذه الآية على شروط ميراث الأرض وهي أولا الاستعانة بالله جل وعلا ثانيا الصبر بكل أنواعه ثالثا العبادة وكثرة العبادة رابعا أخوى الله جل وعلا فإذا حققنا هذه الأمور أورثنا الله جل وعلا الأرض بإذنه سبحانه قالوا أذينا من قبل أن تأتينا تلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يضع في مواجهته أمام فرعون أنه يقاتله لماذا؟ لماذا لم يقل أجمع أمركم ولنأتي بسلاح ولنخرج على فرعون لنقتله لأن موسى يدرك حجم المواجهة وهو لا يجد إلا هذا السلاح الذي يتضاوَلُهُ الناس أحيانًا يقولون نصبر نصبر إلى متى إلى أن يأتي النصر إن النصر مع الصبر والناس تنسى أحيانًا أننا لا نجد إلا هذا السلاح القوي أحيانًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الذين يعذبون في مكة ويمر على آل ياسر ويرى الجبابرة وهم يضربونها بالرمح في فرجها يقتلونها عياذا بالله وهو لا يملك إلا أن يقول اصدروا آل ياسر فإنما وعدكم الجنة أظن لو أن أحدنا قال هذا اليوم ورأى أنه لا حل إلا بهذا الحل لابد من البداءة بهذه الأمور القوة الإيمانية أولا لو رأى ذلك أحدنا لاتهم أنه جبان وأنه يعني مخزل وأنه يعني كما يصفونه عنه يكون فرخا وصحيح ولا لا وسبحان الملك قد لا تجد إلا ذلك موسى عليه السلام لما رأى ال ال الإسرائيلي وهو يقاتل القبطي لثاني مرة للمرة الثانية وفي المرة الأولى دفع عنه موسى وضرب القبطي فوكزه فقضى عليه في المرة الثانية رأى أيضا هذا الرجل ماذا يفعل؟ يتقاتل مع قبطي آخر. فقال يا موسى ونداه ليدفع عنه ماذا قال له موسى؟ قال له إنك لغوي مبين. أي أنت سبب للغواية. لماذا؟ لأنه يدخل معركة ليس له فيها طائل ولا قوة ولا يستطيع أن يدفع شيئا. بل يجر البلاء على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل أحدنا نفسه قال وكيف يذل المرء قال وكيف يذل المرء نفسه كيف تذل نفسك قال يعرضها من البلاء لما لا تطيق أنت لا تطيق هذا البلاء لماذا تعرض نفسك له هل بدافع العاطفة أم بدافع الديانة رحم الله ابن ثيمية حينما قال في الوسطية كلمة واحدة قال في صفات أهل السنة ويأمرون بالمعروف وأنهون على المنكر على وفق الشريعة لا على وفق الهوى ولا على وفق الحماسة ولا على وفق العواطف إنما الأمور تقدر بقدرها الشريعة لأن هذا طريق معلوم ونعلم كيف يكون التمكين فيه قالوا أذين من قبل أن تأتينا من قبل أن تأتينا وهم وموسى كان وليدا كما قلت وحذر فرعون من أنه سيولد لبني إسرائيل من؟ يعني يذهب ملكه فاضطر أن يقتل هؤلاء عياذا بالله جل وعلا قالوا ومن بعد ما جئتنا في هذا التهديد الأخير الوحشي من فرعون عليه لعنة الله قال عسى ربكم وعسى أكيدة فجدد لهم الوعد من الله جل وعلا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم من الذي يهلكه فإنه الله جل وعلا ويستخلفكم في الأرض انظر سيستخلفكم إن أخذتم بأسباب الاستخلاف وأخذتم بأسباب الميراث ورثتم الأرض واستخلفتم لأن سنن الله جل وعلا لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا ولا تتخلف ولا تتأخر أبدا هي موجودة وثابتة ولكن خذ أنت بالسنة ستجد أنك تظفر بما أردت ويستخلفكم في الأرض لماذا يستخلف لماذا يستخلفكم هل لأنكم شعب الله المختار هل لأنكم أبناء الله وأحباؤه أبداً فينظر كيف تعملون لكي يرى عملكم أيضاً فأنت في وقت الابتلاء ممتحن مبتلا وأنت في وقت التمكين والاستخلاف مبتلا وممتحن ولذلك الإنسان يبتلى بالخير والشر بالصحة والمرض بالغنى والفقر بالقوة والضعف بالسلطان والسجن يبتلى على كل وضعف المهم أن تكون في كل أوضاعك عابدا مرضيا لربك سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب يبقى فينظر كيف تعملون إذن مكننا أعطينا فسحة لينظر كيف نعمل وذلك هذا الذي كنا نقوله دائما فرح الإسلاميون جدا بما حدث وكنا دائما نحذرهم ونقول هذا لينظر كيف تعملون إياكم أن تنسوا هذا وإياكم مما ننبه عليه دائما من هذا المرض العضال وهو خيانة الرجاء, خيانة الرجاء. وخديما قلنا أن إفريقيا كانت أغنى الاماكن فراءا حتى أن الإفريقي كان إذا أراد أن يأكل يجلس تحت شجرة ينزل له الثمر وهو في مكانه ما يص ما لا يعمل شيء لا يحرث ولا يزرع ولا يفعل شيئا واعتمده على ذلك فلما نضب الثمر واحتاج إلى العمل نستطاعه فتخلف وغيرنا لا تجد عنده شيء من هذه الأشياء ليس عنده رخاء لا عنده ما ولا عنده ثروة في الأراضي ولا عنده شيء فاضطر أن يعاني ويبحث فلما أخذ بالأسباب ترون الآن هذا التقدم المادي الذي يقوم في أوروبا وغيرها ما الذي حدث عندنا خيانة الرجاء خاننا الرجاء قلنا هذا يستمر خلاص نحن الحمد لله أبدا فينظر كيف تعملون قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ولقد أخذنا فالذي أخذ وابتلاه والله جل وعلا ألا فرعون بالسنين السنين جمع سنة وهي الجدب والقحط السنين وجمع سنة وهي الجدب والقحط ونقص من الثمرات يعني ابتلوا بالجدب والقحط وابتلوا أيضا بقلة الثمر لماذا تلاه الله جل وعلا قال لعلهم يذكرون فتخيل مصر مع جودة أرضها وطيب هوائها ومائها العذب النمير يحدث فيها سنة, سنة وكذلك يحدث فيها نقص للثمار لابد أن نتساءل كل الأسباب موجودة ما المانع أن تثمر حتى أن بعض أهل العلم كرجاي بن حيوة قال كانت النخلة لا تأتي إلا بطمرة تساءل مع طيب الهواء والثمار لماذا لا تأتي هذه البلاد بهذه الثمار هذه مشكلة هذه مشكلة فخلي بالك أحيانا الذنوبية المنعة فتبتلى حتى تفيق من الغفوة سبحان الملك قال فإذا جاءتهم الحسنة الحسنة هنا هي الخصب والنماء ليس المقصود الحسنة التي هي أجر العمل الصالح إنما يقول فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والنماء والسعة قالوا لنا قالوا لنا هذه لنا هذه يعني أعطيناها باستحقاق نحن أهل لها أي صحيح ربنا كما يقال بالعمية ربنا عرف أننا استاهد صحيح؟ كما قال خارون قال إنما أتيته على علم على أحد التفسيرات على علم بأن الله يعلم أني أستحق ذلك فأعطاني هو كذا يعني أنا أستاهد في لوش مين أستاهد من الله كذا هنا يقولون كذلك أيضا قالوا لنا هذه أي أعطيناها باستحقاق وإن تصبهم سيئة يأتيهم القحط والجد والمرض يطيروا بموسى ومن معه يتشائمون يقولون ما حدث لنا ذلك إلا بموسى ومن معه فتشائمون منهم عياذا بالله جل وعلا وما دخل موسى بهذا كله قال تعالى ألا إنما طائرهم أي ما قدر لهم والطائر يأتي بمعنى الحظ حظهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني الذي قدر ذلك والله جل وعلا لحكمة وهي أنهم لعلهم يذكرون ولكنهم لا يفقون من هذا عياذا بالله جل وعلا وفيها في هذه الآية النهي عن الطيرة, الطيرة والطيرة هي التفاؤل والتشاؤم بالطيور أصلا ولذلك كان العربي إذا خرج في سفر يأتي بطائر فيهيجه فيه ويستنفره فإذا نفر فإذا ذهب ناحية اليمين سماه سارح فتفائل ويمضي وإذا مضى ناحية اليسار يسمى بارح ويقول أقعد لأن سيحدث المصيبة ما العلاقة بين الطير والمصيبة؟ لا شيء ولكنها علاقة وهمية وإذا كنفسا لم يقول ذاك شيء حديث حديث بن الحكم السلمي ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدن لكم يعني هذا شيء يجد الإنسان في صدره يتشائم ولكنه لا حقيقة له فإذا جلس وقعد وعامل بهذا الذي يجده في صدره دخل في دائرة الشرك فإن قعد على أن هذا سبب كان شركا أصغر وإن اعتقد أن هذا يضر بنفسه وينفع يكون شركا أكبر صلى الله عليه وسلم يقول الطيارة شرك فأياذا بالله جل وعلا وإذن الله قال أقر الطير على مكيناتها على بيضها لا تهيجها ولا تفعل كما كان يفعل أهل الجاهلية واذاك ابن عباس رضي الله عنه يسمع ومعهم جماعة يسمع طائر يسمعون طائرا يصيح فيقول بعضهم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر يعني ما علاقة هذا الصوت بهذا الأمر واذاك نرى أنه انتشر أيضا أمور من الطيرة في مجتمعاتنا منها التشاوم برقم يعني ثلاثة عشر يقولون هذا رقم نحس وبعضهم عياذا بالله يقول في الجمعة ساعة نحس مع أن يسلم يقول فيها ساعة إجابة بل إن بعض الأحاديث تقول أن فيها ساعتان إجابة بعضهم يقول عند صعود الإمام المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة وساعة بعد العصر فكله يوم بركة وهم يقولون هكذا بعضهم إذا يعني رأى حكة في يده أو سمع صفرة في أذن يقول سائتين خبر اليوم حاجة ستحدث إذا رأى نعله قد ركب الآخر يظن أنه سيسافر مثلا إذا سمع صوت البومة بعضهم يتشائم يقولنا موت كان الجاهليا كانوا يقولوا كذا نعت إلي نفسي يعني كنا قبي تعزية يعني تقول له خلاص هتموت ما علاقة هذه بهذه الأمور هل هناك علاقة لا لو إن طائر عصفورة اللي كذا وقعد براصيها على ملابسه ساوكسا ما علاقة الروز بالكساد يعني ما أحد يعني. <تصفيق> فما حدش يعرف ما العلاقة ليس هناك علاقة ولكن ما علاقات كما قلت كده وهذا الأمر مما نهت الشريعة عنه لحفظ العقل لأنه ده نوع من أنواع السفة فعلا والخبل ربط العلاقات ببعضها كده مش إيه مش مش موجود يعني. وهذا نوع من الوسوسة نعوذ بالله منها نعم وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين يعني يقولون مهما تأتينا بالآيات لن نؤمن لك هذا استكبار منهم ولا لا استكبار يا ذنب الله قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين يقول فأرسلنا عليهم الطوفان الطوفان يطلق على ما كان مهلكا سواء كان الموت أو سيل أو ما يطيف بهم فيهلكهم وبعض أهل العلم يقولون أنه أتى الطفان سيل عظيم جدا فأغرق بيوت القبط طبعا كلمة قبط اللي هم سكان مصر زي ما بنقول السوداني سكان الحبشة هم الساكنون في الحبشة يعني ما لا تعني نصارى أو غيرها القبط بمعنى سكان مصر فكانت كان هذا الماء يدخل فيغرق بيوتا القبط وبجوار البيت بيت لإسرائيل من أتباع موسى ولا تدخل فيه قطرة لا مش ديان القبط بمعنى سكان مصر وذلك هتلقى في التفسير والكلام فإذا هذا أمر يدعو إلى التعجب ولا لا يدعو إلى التعجب جدا. البيت بجوار البيت المنزل بجوار المنزل هذا يغرق وهذا لا يحدث له شيء ولا تدخل خطرة هذا أمر يدعو إلى التفكير قال فأرسلنا عليهم الطوفان فلما غرقوا أين يذهبون ها لا لا يذهبون إلا فرعون إنما ذهبوا إلى موسى عليه السلام وهم يقولون له ادعو لنا ربك بمعاهد عندك لإن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ هنعمل لنتا عايزه ونؤمن بس طلعنا من الورطة دي المشكلة فيدعو موسى عليه السلام ربه وبعد أن ينقشع هذا الطوفان الطوفان هذا أتى بخصب أيضا لطمية وفيه ماء عزب فببقائه خرج النبات أحسن مما يخرج كل عام فقالوا يعني إحنا ظننا أن هذا كان شر هذا طلع خير وتركوا الإيمان بموسى عليه السلام ونبت الزرع فلما رأوا الزرع أحسن مما كان نسوا موسى عليه السلام ولكن يعني يعاملون من يعملون الله جل وعلا فهذا النبات الأخضر أرسل الله جل وعليه سبحانه وتعالى عليه الجراد وذلك أنت سترى أن الآيات متتابعة ومتوالية فخلاص وأنتم يعني شعرتم أنكم استفدتم فأرسل الجراد والجراد من جند الله جل وعلا فأرسله الله جل وعلا عليهم فأكل زروعهم حتى أن بعض أهل التفسير قال فأكل أبوابهم والشبابيك حتى المفصلات التي وضعفل وأكلها فلما رأوا ذلك وهذا يحدث في بيت الأقباط ولا يحدث في بيت الإسرائيليين أتبع موسى هذا أمر عجيب فيذهبون إلى موسى عليه السلام دعو لنا ربك معهد عندك فادع موسى عليه السلام رجاء أن يؤمنوا ويتبعوه ولكنهم يجحدون ينقشع الدرات ويتبقى بقية ليست بالقليل من السنابل هذه فيحصدونها سريعا ثم يخزنونها يقول الحمد بينا في مأمنا عندنا مخزون استراتيجي الآن خلاص مش عايزينك بقى ولا عايزين لعنك طب خلاص فيرسل عليهم الآث ثالثة والقمل قيل القمل قيل هو السوس لأنهم خزنوا الحنطة طب الحنطة دي اللي يأكلها السوس فنبع السوس من داخلها وظل يأكل فيها وقيل القمل البراغيث وقيل القمل هي القردان أو القرادة التي تلصق بالبدن وتؤذيه فلزقت بأبدانهم وبأبدان مواشيهم وأرسل السوس على فتخيل بقى هذه المعيشة عايشين بقى يتقلبونهم على الجمر والحيوانات والحنطة ابتلاء رهيب فأين يذهبون إلى موسى عليه السلام يدعو لنا ربك يدعو موسى عليه السلام وتمر هذه الأزمة وسعة يقول الأمر انتهبا خلاص أحصلنا أنفسنا فيرسل الله جل وعلا عليهم الضفاضع حتى أنهم يقولون أن فرعون سمع ضفضعا الضفضع مفرد الضفاضع ضفضع يقولون سمع ضفضع فقالوا احذر هذه الآية فقالوا وما يغني هذا الضفضع قال فما بات ليلتهم حتى وصلت الضفاضع إلى أذقانهم يعني بقاعد كده قاعد بقاعد هنا ضفاضع دخال بقى كل المكان مليان ضفاضع فهذا أراد أن يفتح فمه نطف الضفضع في فمه حتى ملأت التنانير والعيون ملأت كل مكان فيرفع في مثلا غطاء الحلة تنزل الضفضع في الحلة تفصل عليه طعامه وشرابه وأكله حاجة عجيبة ولذلك من الحيوانات التي نهينا عن قتلها الضفضع نن يصلي معنهم عن قتله لماذا قيل أنه يعني هو جند من أجناد الله وقيل أنه كان يعني يحاول أن يطفئ النار مع إبراهيم عليه السلام فولذلك أكرم لأنه كان مطيعا محبا للصالحين والله ورد بها بعض الروايات ما إحنا بقول لا تقتل محن نقول لا تقتل إلا إذا اضطروا إلى ذلك والاضطرار والحجل هذا ضرورة إنما مش تب عليه كده فإذن والضفادع أرسلت عليهم هذه الضفادع فقلبت حالهم فبيخرجوا الزيت وذهبوا إلى موسى عليه السلام ويدعوا لنا ربك فدعا ماشي فانكشفت هذه الآية ويعني قالوا خلاص، بقى لن نؤمن لك مهما تأتينا به من آية لتسحرنا، فما نحن لك من كل ده كان انسيح. طب خلاص، فأرسلت عليهم الآية التي بعد ذلك وهي الدم. ما هو الدم؟ الدم هو الدم أصبحت مياههم دما، وكل فسرون أن أصبح الدم عبيطا. الدم العبيط والدم الطري شفت الدم اللي بيبقى طاري ده قال فجر النهر النيل دمان فكان القبطي يذهب ليأتي بالماء فحينما يرفعه ويفتح فمه ليشرب ينزل دمان في فمه وبجواره الاسرائيلي يرفع البتاع فتنزل ماء فقالوا نحت الحيلة فكان بعضهم يأتي بالماء الى اسرائيل يقول له اكذفه في فمه فيضع في فمه ينقلب دمًا أيضًا يا بالله جل وعلا احتلوا مع مين يا انا يعني, يعني تعملوا ايه مع الحكيم ما يبقى نظرية المعاندة واحد عنده كبر لا يقبل الحق هو مش عايز الحق لسه ما تحط في ورده يعمل ايه طب معلش وطلعني منها فيطلع يبقى تعبان تاني خلي بالك في نوعات كامل البشر ولكن احنا احنا احيانا ما بندركش كده احنا الناس الطيبين دول تساعده وتأخذ بيده ولكن أول من إيه من يلسعك وعلمته نظم القوافي فلما قال قوافية هجاني وعلمته بري النبال فلما اشتد ساعده رماني هذه بعض الناس كده عندها المسألة دي نسأل الله العافية وإلا هم أهل مكابرة وكبر يعني على طول حتى بني إسرائيل كما سنبين عندهم هذه الجزئية كأنها يعني جزء نفسي موجود عندهم والعاذ بالله قال آيات مفصلات يعني مبينات ظاهرات قيل أنه كانت الآية تنزل تلو الآية مفصلة مبينة ظاهرة كما هو واضح ولكنهم قابلوها بعلو بالباطل وهو الكبر قال فاستكبروا وكانوا خوما عياذا بالله جل وعلا قال ولما وقع عليهم الرجز قيل الرجز هو العذاب إما أنه بهذه العذابات التي ذكرها الله جل وعلا وسبقت وقيل الرجز هو طاعون مات به من القبط في يوم واحد سبعون ألفا في يوم واحد فاضطروا أن يذهبوا إلى موسى عليه السلام ليدعو الله لهم نسأل الله أن يعافينا من الطواعين نسأل الله أن يشفي من مرض من أهل مصر وأن يرفع عنا هذه الغمة بفضله ومنه سبحانه وتعالى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك أي بما استودعك من العلم واختصك به وقيل بما عهد عندك أي بعهده عندك إلا ما دعوت لنا كأنهم يقسمون عليه إذا نقول له كذا بالله عليك تبعو لي هم قالوا كذا لئن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل هو كان بني إسرائيل مخيدين هيوة فهنا قلنا استعبدهم فرعون قهرا وإن فقام قاهرون كان يذلهم عياذا بالله فأعملون ليلا ونهارا في العمل عنده دون أن يعطيهم لا طعام ولا شراب ولا شيء هذا بالله جل وعلا قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه إذا هم ينكثون أي ينقضون ما عخذوه على أنفسهم وتعاهدوا عليه افعل وسنفعل طب هو يفعل وبعدين هم يعملوا إيه ينكثوا العهد قال فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا البأ هنا سببية أي بسبب تكذيبهم بالآيات وكانوا عنها غافلين وكانوا عنها عن قيل عن الآيات غافلين عندهم غفلة فلم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها وقيل وكانوا عنها يعني عن النقمة بأنهم ستصيبهم نقمة بالغرق والعياذ بالله قال وأورثنا القوم الذين كانوا يصطلعفون حواله الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها انظر بين قول فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وبين قول موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرث من يشاء من عباده والعاقبة المتقين وبين قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يصطلعفون كم من السنين مرت بين هذه الآية وهذه الآية، سنوات، قيل عشرين سنة، وقيل أربعين سنة، ولكن لابد من الصبر، الفرج لا يأتي في لحظة، بعض الناس يظن أنه لابد يعني أن يكون الإنسان كما يقال في المثل معه عصر صحرية، يضرب بها الواقع فينقلب، أو يقول يا رب افعل كذا فيفعل، ليس هذا، لابد من إقامة العبودية، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون الذين قهرهم فرعون واستذلهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها والبركة هنا بإخراج الثمار والزروع وقيل مشارق الأرض ومغاربها بلاد الشام وبلاد مصر وهذه من المواضع التي يقول أن العلم أنها ذكرت فيها مصر على سبيل اجمال ليس تصريحا وهي أرض مباركة وأرض الشام أيضا أرض مباركة ستجد أن انحصار الرسالات في هذا الجزء حركة الأنبياء في هذا الجزء المبارك من هذه الأرض وما يكتنفها من البلاد القريبة قال وتمت كلمات ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا بمعالجتهم الصبر بسبب صبرهم تمت كلمة رب ما هي الكلمة هي قول الله جل وعلا ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالدين هذه منا من الله جل وعلا قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يعرشون أي يبنون من الخصور وغيرها قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر طبعا القصة أن فرعون أراد أن يتبع موسى كما تعلمون ومن معه فأمر الله موسى عيسى أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق قد كالتوض العظيم ومر موسى ومن معه فالله جل وعلا يقول أن هذا من المنم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم مروا على قوم هؤلاء القوم يفعلون عبادة وهي العكوف والعكوف هي الملازمة للمكان ملازمين لهم ولذلك عندنا الاعتكاف أيضا عبادة بل من أشرف وأعظم العبادات حتى أن الله جل وعلا أمر نبياً من أنبيائه بل من خيرة أنبيائه وأصفيائه أن يطهر البيت للعاكفين صحيح ولا لا؟ وهذا من شرف هذه العبادة العبادة الاعتكاف وليس إبراهيم وحده بل معه أيضا إسماعيل وطهر بيته للطائفين والعاكفين ولذلك أنا أقول أن تنظيف المساجد للعبادة وللاعتكاف لا يحتقرها أحد لأنها من أعظم العبادات لأن النبي الله إبراهيم أمره الله أن يفعل ذلك لتعلم عظمها وفضلها قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم إذا مروا على قومهم عاكفون ماكثون جالسون ملازمون لأصنام يعبدونها والصنم الأقرب أنه ما نحف على صورة يعني له صورة وبعض أهل العلم يقولون أنه كان بقرا يعني ناحته بقرا وخلّب لك كأن هذه الصورة الذهنية انطبعت من الآن وستجد لها أثرها بعد ذلك في قصة السامري أنه أخرج لهم عجلا جسدا طب لماذا اختار الأيدي؟ هنا القضية بقى؟ إن في صورة ذهنية انطبعت وهم حديث عهد بهذه الصورة وهي تخالجهم فلما أتاهم بها كذا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ده أنت لسه يعني كاب يقول بعض للتفسير لم يعني, يعني تجف أرجلهم من الماء ومن أثر البحر الذين مروا عليهم ولكن يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل متبر يعني مهلك وباطل يعني مضمحل ذاهب ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمل هالك خاسر لا يكسبهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا قال أغير غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين فضلكم على العالمين يعني على عالمي أهل زمانكم هم كانوا الصف في وقتها وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أن يريدونكم موارد الرذى والهلاك بما يصيبونكم به من عذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء قلنا بلاء يعنيه البلاء البلايات بمعنى بثلاث معاني يأتي بمعنى الاختبار ويأتي بمعنى الفتنه والامتحان والبليه يعني ويأتي بمعنى النعمة فلو جينا في الآية هنا هتلاقي ان التلاتة ممكن يكونوا صح في الآية وفي ذلكم بلاء لو ان نعمة يبقى هي ما هي النعمة في الآية ان اذا نجيناكم يبقى دي كانت نعمه وفي ذلك بلاء اي نعمه عظيمه ان انجاكم الله جل وعلا طب وهي فيها الاختبار يبقى الاختبار اه بانه يضعوهم في اختبار وهو النقمه عليهم طب وال والبليه المصيبه انه سوء العذاب ويذبحوهم ويستحي مساهم فتنفع الثلاثه في الايه ان قال تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة أي وعدناه انقضاء ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فالله جل وعلا وعد موسى عليه السلام بعد ثلاثين ليلة سأنه سيقابل الله جل وعلا ويكلمه سيلقى الله ويكلمه الله جل وعلا قال تعالى وأتمناها بعشر طيب لماذا أتمى بعشر بعض أهل علم يقول لأن موسى عليه السلام صامها صام ثلاثين, ليلة، ثلاثين يوم يعني بليليها أي صامها متواصلا فخرجت ريح الخلوف من فمه الخلوف من فمه فما كان منه إلا أن أفطر في اليوم الواحد والثلاثين حتى يلقى الله بدون هذه الريح فقال الله له يعني إن هذه الريح أطيب عندي من ريح المسك فأتم موسى صيام عشرة أيام حتى توجد هذه رائحة قال وأتممناها بعشر قال فتم ميقات ربه أربعين ليلة طب لماذا قال فتم ميقات ربه أربعين طب وحن عالفين نفي ثلاثين وعشر أيبو كام؟ طب لي ألف تم ميخات ربي أربعين ليلة قيل أولا للتأكيد عشان يؤكد المعنى وقيل ليدل على أنها عشر ليال لا عشر ساعات أنت ممكن تتساءل ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر بعش فعشان يبقى خلاص الأمر في جزم أنها عشر ليال أخرى وقيل لينفي لي تماما الثلاثين بالعشر أن تكون من جملة الثلاثين لو قال ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر، أي أن الثلاثين تمت وكان آخرها عشر ليلة. هذا معرووف، فحتى يذهب هذا الفهم، فقال لا لا العشرة خارج للثلاثين بل مجموعة أربعين ليلة. والله ورد فيها بالصحيح، حديث فيها لا يعني ترخى إلى الصحة، يعني قيل ذلك، وقيل أنها العشر الأولى من المحرم يعني في أخوال وأن عشراء هو اليوم الذي نج فيه الله عز وجل موسى هم معه فال... يعني يعني لو ورد فيه حديث صحيح لقلنا به مام يعني التلاتين كانوا هم الوعد الأول وبعدين زادها الله عز وجل عشر وزك في البقرة أربعين ليلة جابها أربعين على طول بس هنا قال إنهم كانوا تلاتين وأكمناها جعش قال وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح إبا إذن الإصلاح هي مهمة الأنبياء الإصلاح هي مهمة الأنبياء قال وأصلح يعني مرهم بالإصلاح وقيل وأصلح يعني أرفق بهم لأن الرفق يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أن الله عز وجل وعده وأنه بعد ثلاثين ليلة يكلم فبعد ثلاثين ليلة صيام القصة لها نعكم قال ولا تتبع سبيل المفسدين إذن في كل قوم مفسد فخلي بالك الناس كلهم ليسوا على قلب رجل واحد وعلى ستجد مفسدا فلا تتبع سبيل المفسدين إذا إذن هناك سبيل للمصلحين وهناك سبيل عليك أنت أن تصلح ولا تتبع سبيل أهل الفساد عياذا بالله جل وعلا قال ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه أي أن الله جل وعلا كلم موسى وهذه الآية قاطعة ل لمسألة التحرير في الآية الأخرى في الآية الأخرى وكلم الله موسى تكلما قال التحرير يقولون وكلم الله موسى تكلما يكون المتكلم هو موسى عليه السلام ولا ي يوصفون الله بصفة الكلام ولا يقولون بأنه يتكلم فهذه الآية قاطعة وكلمه ربه لإن الهار الهاء في كلمه هي هاء المفعول ولا يصح أبدا أن تكون هاء الفاعل صحيح؟ وربه هنا الفاعل لأن, لأن الضمير يقولون أن الضمير لا يكون عائدا على متأخر رتبة ومحل فمتأخر رتبة لا المفعول به متأخر في الرتبة عن الفاعل وفي الموقع المفعول يتأخر عن الفاعل ولكن لما نأتي بضمير يقدم دي منتهية يعني ده إجماعة للغة وإذنك هذه الآية قاسمة لظهور المحرفين الذين ينفون الكلام عن الله والعزب بالله. قال ألني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه أي ثبت فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل تجلى بمعنى ظهر الله جل وعلا وبان له وبعض أهل التفسير يقولون فلما تجلى ربه الجبل يعني ليس تجليا كاملا إنما تجلي يعني تجلى قليلا لهذا الجبل جعله دكا وكلمة دكا بمعنى المستوي على وجه الأرض والدك هو التسوية ولذلك يقول تعالى ودكت الأرض دكا دكا يعني دكن دكن أي سويت فلم يعود فيها شيء مرتفع جعله دكا ولذلك أيضا يأتي بدكاء كما في صورة الكهف صحيح فإذا جاء جعله دكاء فيأتي بالقصر كما هنا ويأتي بالمهموز بالممدود يعني كما في وكلاهما معنى دكاء بمعنى يسوى هذا المعنى قال وخر موسى صعقا صعقا هنا بمعنى مرشيا عليه لأن كلمة صعقا بمعنى الموت كما في قول فصعق من في السماوات ومن في الأرض أي ماتوا مع نفخة الصعق ولكن هنا معناها الغشي دون الموت ما الدليل الدليل قول الله جل وعلا فلما أفاق ولا يقال للميت أبدا فلما أفاق يقال بعث إنما لا يخل أفاق، فالأفاق لمن له المرضي عليه. فلما أفاق، قال سبحانك، سبحانك كلمة بمعنى تنزيه ونزيه سبحانك. توبت إليك، قيل توبت إليك من سؤال الرؤية، من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها، من جواز اعتقاد رؤيتك في الدنيا. كل ده ممكن يكون بمعنى توبت إليك. وأنا أول المؤمنين. أي أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا وكذلك أول المؤمنين من بني إسرائيل أي أنا أبادر إليك بهذا الإيمان وبالتقوى لك وبالتوبة لك تبت إليك من سؤال الرؤية أو من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها أو جواز اعتقاد رؤيتي في الدنيا وطبعا موسى عليه السلام معنى هذا السؤال أنه كان يعلم أنه يجوز السؤال لأن هذا أمر من الاعتقاد لا يخف على الأنبياء ولكن كان لا يدري أنه هل يجو يعني يقدر أن يرى ربه هو في الدنيا أم لا فلما سمع كلام الله جل وعلا استشرف لرؤية حبا لله جل وعلا فبين الله له بهذا المثال يعني هذا الجبل الذي هو أعظم خلقا منك إذا تجليت إليه فإنه يندك فكيف حالك أنت ولذلك بعض العلماء يقولون أن هذا الجبل ساخ إلى الأرض السابعة يعني تخيل من من شدته ما رأى طيب بعض أهل البدع يقولون أن في قوله قال لن تراني أن هذا يدل على عدم جواز رؤية الله جل وعلا أبداً ويقولون أن لن تفيد التأبيد، فهو لن يراه لا في الدنيا ولا في ولا في الآخرة. نحن نقول أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم هذا عليها إجماع وللسنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. والرد والرد على هذه الشبه نقول أن لن ليست للنفي المؤبد كما يقولون بل هي للنفي فقط أو نفي خلاف الحاضر والمستقبل قد يتغير نقول أنها ليست للنفي المؤبد ولكنها لنفي الحاضر يعني لن تراني في الدنيا إنما في الآخرة الأمر قد يتغير والدليل على ذلك أن الله قال لأهل النار ولن يت... في حق اهل النار ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم يعني لن يتمنوا الموت ابدا دي كلمه ايه لن وقال لن يت... ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم وقال عنهم وهم في النار يا مالك ليقض علينا ربهم هم طلبوا ولا طلبوش تمنوا ولا لا تمنوا يبقى اذا هي لنفي الحال أو الحاضر إنما المستقبل قد يتغير وليست لنفي التأبيد ومعنى ليقضي علينا ربك ليميتنا إذن تمنوا الموت ودعوا به يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعددا يقول ومن يرى النفي بلن مؤبدا يعني على التأبيد فقوله اردد يعني اردد هذا القول وسواه أي بأن لن ليست للتأبيد فعددا فهذا هو القول الحق وهو الصواد ولذلك يقولون لو كانت للتأبيد لم يكن لذكر التأبيد فائدة في قوله ولن يتمنوه أبدا لما زخل أبدا لو أن هي للتأبيد ولو كانت للتأبيد لم يتقيد فنفيها باليوم فلن أكلم اليوم إنسية طب قال لي اليوم. فلن أكلم اليوم إنسية إنما أنا بعد كده هكلم لا يوجد مشاكل صحيح يبقى هنا قيدت بكلمة يوم ولو أنها للتأبيد يبقى كان دا من باب الايه؟ من باب الزيادة التي لا فائدة منها لأنه لو كان للتأبيد بأنه فلن أكلم اليوم ذكر كلمة اليوم أولا لم يذكرها لا فائدة منها ولكان ذكر الغاية منتنعا وقد جاء ذكر الغاية معها في كتاب الله في قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرحه، فلو أن هذا يبقى لن نبرحه عليه عاكفين رجع موسى أو لم يرجع، إنما هم حطوا غاية حتى يرجع إلينا موسى. إيد ورد كل. أنا طبعاً أول شيء غلط عشان تلاطه. أقول لو سمحت يعني سيدنا موسى شاف ربنا ولا إييه ولا إييه. قالوا لن تراني في الدنيا وقيد أنه يراه أو استطاعت رؤيته بالجبل فالجبل لم يستقر فانتهت المسألة وموسى عليه السلام لما أفقلت إليه ألا يكون الصبر مع تقديم الأسباب والقيام بالواجب واتضح ذلك أما حلم مع علم الرسل مع الطغيت فمنهم يقتلون ويلصقون وذلك مع الصبر أما كيف يكون الصبر هو لا يقوم بدوره من وجابهة الباطل والأمر المعروف أنها المنكر أفهم من النصوص والواقع أن أفهم من النصوص وأن هناك فرق بين من من أخذ بالأسباب الواجبة وجابها الظالم القاتل وبين من جاب بل ساند وفوض وعاون على القتل أرجوك التوضيح حفظك الله أنا أقول هذا السؤال لم يفهم صاحبه ما قلت والمشكلة الأساس أننا حينما نتكلم أحيانا أنت لا تفكر فيما نقوله بل هو يقول أقول وهو يبحث في ذهنه عن شيء آخر يرد به وهذا ما يؤدي بالحوار غالبا إلى أن يتحول من حوار إلى حوار بنقطة يبقى إيه خوار زي ما يقولي خوار صوت يعني لا طائل منه ولا شيء ذا أقول يا إخواني ابن تيمية حسم الموقف كما قلت في كلمة أننا حينما نجابه الباطل والظالم لابد بد أن يكون ذلك على وفق الشريعة عندما أنا أستلمح من السؤال يعني إحنا نصبر ولا نأمر بالمعروف لنا المنكر أنا أقول وما أدين إلى الله به أن أحيانا إذا دفعت المنكر وتحول إلى منكر أشد منه يكون إنكارك للمنكر منكرا يعني المنكر أنت فعلت منكرا لأنك للأسف أظهرت المنكر وأديت إلى منكر أبلغ منه العبرة يا إخواني في المعروف وفي المنكر هو إيجاد المعروف وزوال المنكر هذا المطلوب إنما إذا أنا تدخلت في قضية وزاد بشأنها المنكر بنا أكون إيهنا أنا فاعل للمنكر في الحقيقة في الحقيقة أنا فاعل للمنكر الأمر الآخر أن هناك سنن لابد من مراعاتها إحنا أحياناً يعني بنتصور المسائل بصورة مختئة وخد بالك مختئة إزاي أحيانا بتصور الواقع حسب تصوري أنا وخيالي أنا أقول درست الواقع ليس هو الواقع فقط اللي انت عايشه البؤرة أو الضيقة أبدا لابد من قراءة التاريخ كله بعمق، كله كل التاريخ وخاصة التاريخ المثبت الصحيح الثبوت كما في قصص الأنبياء لابد من دراسته بوعي وبفهم ولذلك أنا أجيب على كل هذا الكلام حتى لو طول عشان الشيخ منذور وصل بكلمة واحدة هل تجد في التاريخ من أول آدم عليه السلام إلى الآن أن جماعة ولو كان مع الحق ولو ولو كان مع الحق خرجت على دولة وانتصرت إذا أتيتني بشاهد واحد أقول أن هذه السنة أنا استخرطها خطأا أنا بقول لك لا يوجد فإذا هل العلاج بقى بالعاطفة أم لعلاج بالشرع والكلام ده؟ وأنا أقول لك أن سنن الله في التاريخ واضحة والتاريخ واضح وموجود المسألة الثانية هل يجوز لي لأنا أن أدخل على الظالم هل يجوز لي أن أدخل على الظالم وإذا دخلت عليه لدفع الظلم هو في وجهة نظري قد يكون أبلغ من الظلم الموجود هل أكون أنا بذلك من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا سؤال والله صحيح ولا لا هل أنا أكون كده ركنت إلى الظالمين؟ ستجد هذا هذه الإجابة تفسير القاسمي عند قوله تعالى ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أنا أتمنى أن إخواننا كلهم يراجعوا آخر, آخر خمس سطور تحت هذه التفسير هذه الآية حتى تنضبط المسألة لأننا عحنا بنضبط المسألة غلط هل الرئيس مرسي؟ سؤال برضو هل رئيس مورسي لما خرج وقال أنا لو سبت الرئاسة سأكون خائنا هل هو فعلا مصيب في قوله أنه سيكون خائنا لو كان تركها؟ الإجابة ستجدها أيضا في أضواء البيان في المجلد الأول عند قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما سترى فيها شروط الإمامة الشرعي العشرة التي أرى شخصيا أنها لم تتحقق وأنا عايز أقول بقى يعني بس الفدوة دي وبلاش تسجيل إن لو جبنا الآن شيخ من المشايخ مش أتحقق فيه شروط الإمامة اللي احنا بقول الإمام ولي أمر والكلام ولكن احنا بقولوا ليه من باب سدد وخارج والكلام يحتاج أن يدرس هل يكون خائن خائناً أم يكونش خائن إنما أنا عايزك تراجع برضو كلام الشنقيطي في هذه الجزئية وهو كلام ماتع وده كلام يعني علم نحن لا نفتئت ولا نأتي بكلام على يعني سبيل أي شيء ولا نرجو إلا رضا الله سبحانه وتعالى فالمسألة مبنية على سنن مش مبنية على عواطف وعهوات أنا أسألك سؤال واحد سيدنا إبراهيم عليه السلام ألم يأخذ الجبار صار منه عنوى صح ولا لا طب كان أخذ هاي عمشان كان أخذها ليغتصبها ماذا فعل إبراهيم عليه السلام ها سابها بل ده مش كده بس فقال هذه أختي حتى ما عرفش يقول دي زوجتي حتى صح؟ انت بقى شاهم يعني اكثر من ابراهيم ولا حاجة؟ او تفهم السنة منه اكثر منه؟ انا اظن لو القصة بحكناشني دي قصة دي قصة دي انا اموت الاول وما شوفشك هل موتك سينفع في هذه القضية؟ هل موتك سيدفع؟ ينفع في هذه القضية؟ هذا السؤال هي العبرة ان انا اموت وخاص هي العبرة كده أن أنا أموت وانتهينا وخلص الموضوع أو أن أنا أخرب فأتسبب في موت أنا بقول يا يعني وهذه فتوى شخصيا اللي يخرب لي لي لكي يعني يعني بصدر مكشوف في وجه رصاص حي وهو يعلم أنه سيموت هو أحد المتسببين في القتل أنا بقولش مباشر هو متسبب لأنه هنا اتخذ وسيلة بناءا عليها اتخذ المباشر لقتله المسألة دي لو درست في القضاء الشرعي بلها وجه تاني العطفة لا تحكم كل شيء ولا عاطفه لا تبني دول مصدقوني والله والله العظيم أنا أعلم من من أهل العلم من هو يعني قلبه يكاد يتفطر غما مما يحدث ومع ذلك وأكثر الناس انضباطاً وكلاماً يعني وربنا يحفظ شيخنا ويشفيه فأنا عايز أقول للمسألة الدول لا تبنى هكذا المسألة أعمق مما تتخيل لابد من نظرة وأنا بقول لك الأيام الآتية ستكشف لك عن أمور تشيب لها يعني شعر وغوص سبحانك اللهم وبحمدك إن شاءنا نستغفر للدول الامتحان عبارة عن ثلاث أسئلة, ثلاث أسئلة. أولا ركز على معاني الكلمات جاي أربع معاني كلمات بس أربع كلمات ثلاث جمل صح وغلط حاول ركز على الفوائد يبقى معاني الكلمات والإيه والفوائد اللي هي هداية الآيات ركز على معاني الكلمات احفظ معاني الكلمات كويس هداية الآيات كويس جدا الامتحان كده أتحلر آه. وأنا جايب معاني مشتهرة يعني مش حاجة إيه صعبة برضا عشان الامتحان؟ وأدي الامتحانه النسخه ب 50 جنيه اللي